فقال يا محمد اصرعني وأسلم يعني جرى بينه والنبي عليه الصلاة والسلام نوع من التحدي للمصارعة فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عرأيت انصرعتك ماذا تفعل؟ قال اسلم اعطيك شاتا من غنبي فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه فيعني غلبه النبي صلاة والسلام فعطى النبي عليه الصلاة والسلام شات ثم ان الركانة هذا يعني استغرب كيف ستاع يصرعني وانا بقوتي وانا اصرع الناس دائما قال صارعني اخرى وأعطيك شات ثانية فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه فأعطاه شاتا أخرى ثم استغرب ركانا قال صارعني مرة ثالثة ولك شات فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه ثم أعطاه شاتا ثالثة ثم جعل الرجل ينظر إلى شياهه الثلاث وينظر إلى نفسه وإذا هو مصروع مغلوب منتصر عليه وقد ذهبت شياهه الثلاث فجعل ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال سيسألني أهلي عن الغنم فأقول لهم الأولى ندت يعني هربت والثانية أكل هذئ لكن ماذا أقول في الثالثة يعني أنا ما عندي إلا عذران فقط أعتجر بهما من أين أحضر عذرا ثالثا فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا نرزأك في نفسك وفي غنمك الخذغ نمك إليك يعني يكفي أنا نصر عنها command 3 مرات خذغ نمك إليك فأخذها ودخل في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام سابق أيضا جاء بناقة جاء أحد الأعراب على بعير والنبي عليه الصلاة والسلام له ناقة لا يكاد أن يسبقها أحد فسابقت هذه الناقة هذا البعير الذي للأعراب فكان عليه الصلاة والسلام يدخل في مثل ذلك مر عليه الصلاة والسلام بجرد غلمان يرمون من قريش يا يرمون فماذا قال عليه الصلاة والسلام مشجعا لهم على الرمي او مانعا لهم منه ايضا ما هي الرياضات الاخرى التي شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما احكم الرياضة اليوم ما هو موقفنا من الرياضة هل يقر الاسلام ما يقع اليوم في الملاعب من التشجيع العظيم من صرف الملايين في اللاعبين من التنافس أحيانا غير الشريف من استعمال أحيانا أنواع من السحر في الرياضة ما هي أنواع الرياضة الأخرى غير كرة القدم التي ينبغي أن نتكلم عنها هذا كله هو أكثر بإذن الله تعالى معنا اليوم في حلقتنا عن الرياضة فيسعدني أن تبقوا معنا فليس مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون إن الجميع الكرام دين عام يبحث عما يفيد الإنسان فيشرعه وإذا وقف على شيء يضر الإنسان منعه لذلك جاءت احكام تتعلق بالله احكام تتعلق بالرياضه احكام تتعلق بالسباق بين الناس النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع على أنواع من هذه الرياضة بل عليه الصلاة والسلام مارس أنواع من هذه الرياضة طبعا يا شباب الكلام عن الرياضة أعلى منك كلام طويل جدا وإن فتحنا هذا الباب ما يكاد أن ينغل لكن دعنا يعني نحاول أن نمر مرورا سريعا طبعا ومارسة الرياضة سنتقل إلى عقسام منها أنواع فردية رياضة فردية همارسوا الإنسان بنفسه مثل الإنسان يلعب ألعب قوة لا يحتاج انه يرمي الثقل على واحد وهذا الشيء يلتقطه صحيح. واحد يتعلم الملاكمة مثلا مع هذا الكيس فيتلاكم معه هذه ألعاب تردية بينه وبين نفسه الماراثون لا هذا جماعي النوع الثاني الشيء الجماعي مثل اللي يرعبون كرة مثل الماراثون وغيره منها أشياء رسمية ومنها أشياء شعبية يعني في بعض الألعاب الشعبية في الشوارع لم يعني تتحول إلى أشياء رسمية م. سابعة للفيفا مثلا ولا لغيرها لكن المهم أنها رياضات منتشرة عند الناس تدل على شيء من النشاط والسرعه والقدرة على التعامل مع الجسد بالسلوب الجيد الناس لا يزالون يسألون عن أحكام شرعية تتعلق بالرياضة إلى اليوم يعني أنا الذي جعلني أن هذا الموضوع أن أحيانا يتصل بعض اللاعبين يقول فضيلة الشيخ ماحكم السجود في الملعب بعد تسجيل الهدف <تصفيق> مثلا يا شيخ ماحكم أني أصلي ولم أستطع أن أجد إلا السروال الذي عليه وهو لا يغطي إلا إلى قريب من الركبة هل الركبة تعتبر من العورة أم ليس من العورة في الصلاة سؤال جيد يسأل يا شيخ أنا اشتراني الفريق الفلاني بخمسة ملايين يا شيخ ما أحكم هذا المال يجوز زكاة والزكاة فيه ولا عدم فنحتاج حقيقة ما دام ان الناس يسألون فيها ويهتمون بها نحتاج إلى النقاش فيها نقاشا تاما طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع مثل هذه الرياضة وكان عليه الصلاة والسلام يعني لا يقص ضد الاستمتاع بها أهم شيء لا يكون فيها شيء من الحرام نعم. سابق النبي عليه الصلاة والسلام إحدى نساء فمن هي عائشة. عائشة لما كانوا راجعين من سفر نعم. فقال للجيش تقدموا عنها ثم أمرها فنزلت فتسابقه وإياها المرة نعم. الأولى سبقت هي نعم. ثم بعدها بزمن سابقها فتسابقها هو وقال هذه بتلك إذا مارس شيء من الريالة حتى تقول عائشة لما حملت اللحم سبقني يعني لما سمنت ثقل وتقول انا عم ثقل يعني سبقني فكان عليه الصلاة يعني يسابق على مثل ذلك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يمازح زوجاته وربما ايضا سابق بينهن فكان يعني له نوع من يعني الممارسات في مثل ذلك كان عليه الصلاة والسلام احيانا يقف الى جدار ويوقف مجموعة من الصغار ابناء جعفر ابي طالب والحسن والفزيل ويقول من سبق إلي فله كذا واتوني تتسابقون حتى يصلوا الي عليه الصلاه والسلام مثل ما تقول ان تدخل البيت ومعك حلوى معينه أيه. تقول لا اخوارك مثلا يلا اللي يوزعها لبقى. مثلا من سبق قلبها <تصفيق> <تصفيق> يصير يتسابقون اليك لاجل أن ان ياخذوها هذا نوع من ومارسه الرياره لما مر النبي عليه الصلاه والسلام ايضا بغلمان يترامون قال لهم عليه الصلاه يعني يتعلمون الرمي بالنبال قال صلى الله عليه وسلم ارموا بني ارفدة في رواية ارموا بني اسماعيل فإن أبائكم كان راميا يعني تعلموا الرمي والرمي هذا هو نوع من الرياضة تعلموا الرمي فهو فن من فنونها يحرصهم على أن يتعلموا ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال اقرأ قرآن واطلب العلم وترك عنك الرياضة لا بل إنه عليه الصلاة والسلام ايضا اشتهر في عصره عدد من الصحابة الذين كانوا يعني اشتهروا بأنواع معينة من فنون الرياضة مثل مثلا السلم كان لا يكاد يسبق أبدا حتى إن غزوة كاملة غزوة ذي قار قام بها بنفسه بثلاث سرعة لحق مجموعة من المشركين وهم على خيولهم ولحقهم على قدمي فصاروا يلقون من ثيابهم ومتاعهم حتى يخطفوا الخيل وهو كلما أوقعوا متاعا أخذه ورمى عليه حجرا يمسك لا يطيره الهوى وظل يركض وراءهم يقولون فكان لا يكاد يسبق أبدا سلام الأكوى رضي الله عنه في قوة جريه وقدرة على مثل ذلك بل إنهم يستوازن في حياة الإنسان أن يكون عنده له وعنده جد يعني حنظله رضي الله تعالى عنه نقي يوما أبا بكر فقال حنظله كان حنظله ضائق قدره كذا فقال حنظله يا أبا بكر نافق حنظله نافق قال لما نافق حنظله وقع في النفاق قال أبو بكر لماذا تقول عن نفسك أنك نافقت قال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين قال فإذا ذهبنا من عنده عافثنا النساء والصديان ونفينا كثيرا قصد قلوبنا فقال له هو يظن هذا نفاق أني أخشى عند النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لما أذهب من عنده أعودي إلى حالة طبيعي لأنه أمر طبيعي طبيعي جد قال أبو بكر والله انا عندي نفس الشعور يا حمضرة تعال نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حمضرة يا رسول الله نافق حمضله قال لما قال إننا نكون عندك يعني يحصل لنا من رقة القلب ثم إذا ذهبنا من عندك عفسنا نساءنا وصلياننا فقال عليه الصلاة والسلام يا حمضرة ساعة في ساعة جد وطلب علم ورقة قلب وساعة ضحك وصواليف لهم <تصفيق> <لعب. تصفيق> ساعة وساعة ساعة وساعة لو أنكم تبقون على ما كنتم عليه عندي لا صافحتكم ملائكة في الطرقة تنقلبون ملائكة الملائكة هم اللي لا يعصون الله ما عمره وما يفعلون ما يمرون <تصفيق> يسبحون الليل والنهار لا يسترون <تصفيق> أنتم بشر من الطبيعة يوجد عندك شيء من الصح. الجد وشيء من الله وما شابه ذلك بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر باللهو يأمر بالمزح يقول عليه رضي الله تعالى عنه روحوا عن القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تملوا كما تملوا الأبدان ويقول جريم عبد الله البجلي ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ما حجبني يعني ما جئت لمقابلته وقال لا أرفض المقابلة ما حجبني منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسن في وجهي شف دل هذا على أن وجود الله في الإسلام شيء يعني حسن محبب بل يا ترى حتى الضحك عن طبيعة الإنسان صح. يعني الإنسان هو الوحيد من المخلوقات اللي يضحك الحيوانات ما تضحك أم... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا أجد عمر جد حيوانه وطايح على ظهره وقاعد يضحك يعني بعير وناقة ومجموعة حيوانات <صح>. <تصفيق> ينكتون على بعضنا هو من خصائص الإنسان لذلك الله تعالى يقول وأنه هو أضحك وأبتع وأنه هو أضحك وأبتع والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث كثيرة أنه ضحك وعندنا حلقة إن شاء الله عن المواقف اللي ضحك فيها النبي عليه الصلاة والسلام <سؤال> <3 سؤال> فكان عليه الصلاة والسلام يضحك يقول حتى بدأت نواجده بل لما جاءت عائشة رضي الله عنها من عرف لبعض الأنصار سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من عرف من؟ قالت عرف فلان, فلان قال هل كان معكم من له؟ كان عندكم له؟ قالت لا؟ قال أفلا يعني أنشدتم فقلتم قالت وما نقول؟ فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم كلمات, كلمات يعني يقول يا ليتكم غنيتم بها في العرض إيش هالكلمات هذه نذكرها لكم ولك <تصفيق> <تصفيق> ولكم أيها بعد هذا فاصل إيذن الله سعال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هل كان معكم له قالت لا قال أفلا كنتم يعني أنشدتم شيئا فسألته ماذا نقول قال هلأ قلتم أتيناكم أتيناكم حيونا فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما ثمنت عذاريكم هم كانوا يحبون المرأة سمينة سرطان وقاموا بزي الآن نحيفهم ومدرير كانوا يحبون ما شاء الله اللي مليانة فيقول ولولا الحبة في السمراء ما ثمنت عذاريكم فكان نبي صلى الله عليه وسلم يأمرها يعني يقول يا ليسكم أنشدتم حتى يكون فيه نوع من الله وكانوا أيضا الصحابة أصلا حياتهم فيها يا أخي أنسوا سعادة وفرح وضحك ومزح ابن عمر كان عنده جارية كان يمازحه أحيانا ويقول لها شوف نوعية المزح يعني يقول, يقول خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام وتبكي تقول ليش ليه وتبكي معنا طابق الله تعالى هو أبحك وأبكى الله تعالى هو اللي خلق الكرام وخلق اللئام يعني البخيل الله اللي خلقه والكريم الله اللي خلقه فهي تبكي تقول ليش خالق الخارق الكرام وخالق ريخ خالق هذا نوع من المزح معه يقوله وكان أيضا النعمان بن عمر الأنصاري كان من من أطرف الصحابة النعيمان هذا طبعا شهد العقبة هو شهد بدرا وأحدا وكان من كبار الصحابة الذين لهم يعني نوع من الطرفة مع النجل عليه الصلاة والسلام كان هذا الصحابة يأتي ويشتري الشيء من السوق ويقول لصاحب البضاعة مثلا بكم هذا السمن أو هذا السوب بكس يقول طيب اشكريت تعانى معي خلق دامنا فينضي معه للنبي من وصله عند Bevى النبي عليه السلام فيترك الباب ويفتح النبي صلى أسلم بعد يقول يا رسول الله هذا السوب هديه لك يقول النبي صلى الله عليه السلام يعني بارك الله تنفيه يشكره ثم يقول لكن حاسب الرجال أعطى الرجال لطيمة فيقول للنبي عليه السلام ألم تهدهي لي هذا هدية قال يا رسول الله أنا أريد أني أهدي لك لكن ما عندي فلوس يعني صراحة <تصفيق> <تصفيق> ما عليش يعطى الرجال خل النبي صلى الله عليه الرجال القيمة كذلك نعيمان قالوا جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> ودخل أناقة ناقته الناقة هي سيارة اللي يسافر عليها ويذهب وي... هي ملكة يعني مثل هي حيلة في الدنيا دخل الأعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعض الصحابة يا نعيمان قال نعم قالوا إنا قد قرمنا للحم من زمن ما أكلنا لحم فوش رايك في ناقة الأعرابي نفحد <تصفيق> داكتن حرها <تصفيق> <تصفيق> نفحد داكتن حرها الناقة قال والله أنحر جدها وقام إليها واخذ الحربة ونحرها وبدأ يقطعها خرج الأعرابي بيركب ناقته بيرجع الأهله <تصفيق> وقعد يوزع اللحم يقول فصاح ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال انا جيت انا اترق ينحر ناقته فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ما نفع على ذلك قالوا فعلها نعيمان قال اين نعيمان وراح النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه وينحر ناقه الرجال ليش قال فدخل الى بيته الى بيته ودخل تحت اريكه امراته تحت السرير فصعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نعيمان قم يا نعيمان قم قال فخرج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا؟ من لي أمرك تنحب؟ قال أمرني بهذا الذين دلوك على مخبئي <تصفيق> أنا طبعا هربت تخبأتهم قالوا لك شوف عن زولت فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى العرابي ناقة بدلها القصص كثيرة حقيقة يعني في ذلك من ذلك أن مخرمه بن يقولون من الصحابة وصل عمره إلى 115 سنة باقي في عز الشباب في عز الشباب <تصفيق> وكبير في السن فيوم من الأيام في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه رجل مسكين وكبير في السن قال يا شماعة أذهب إلى مكان أبول قال نعيمان تعال سعال أطلعك أنا مكان مناسب تبول أنا نعيمانه نعيمان كان عجيب أخذه ودخله المسجد <تصفيق> وجاء لك كده فضاء ويتخل إلى الصدر الله حينتدره حسكي الرجل ما يدري مسكين ما يدره <تصفيق> أيه مئة وخمسائج سنة خلع والله الإزار وبدأ يبول الناس على المسجد تبول في المسجد مدري إيش انتبه النفس فقال من, من لي دلني؟ قالوا نعيمان قال, قال والله لأرأيت نعيمان لأضربنه بالعصى حتى أذنيه أوريكم في نعيمان مر ثلاث أربعة أيام وكان عثمان رضي الله, الله أيام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رضي الله عنه ثلاث أربعة أيام هذه نعيمان شغال في العالم السيد رضي الله عنه فنعيمان بعد ثلاث أربعة أيام في عهد عثمان عثمان كان هو جاء ووجدها الرجل جاء لس المسكين يسبح ويهلل في المسجد وعثمان واقف يصلي فقال نعيمان يا مخرمه قال نعم قال تريد انك تضرب نعيمان قالي والله يا اخي انا اتمنى اضرب نعيمان وين نعيمان قال تعال, تعال اوديك هو واقف يصلي سعال اضرب وقفك بيده وراح وقفك امام عثمان اعلى العيمان اضرب واشتغل يضرب الخليفه فكان رضي الله عنه يعني له مقالب عجيبه حقيقه هذا غطى عليك أن انتوا ناس الله عندي. المقصود ان الميل الى الله الى المزح والى سعه القدر والسرور هو هذا الاسلام يا اخي يعني حتى النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن النياحة على الميت يعني الصراخ وشق الجيب ويقول عليه الصلاة والسلام النياحة اذا لم تشب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها درع من قطران وسربال من جرب وسربال من قطران وتعذب في النار المرأة التي تنوح وتصرخ وتشق الجيب على الميت فرح نسمح بالبكاء وغيرها لكن الصراخ والزعيق هذا منهي من عنه لان الاسلام يميل دائما الى الفرح الى الصبر الى الانف الى إدخال السرور على قلوب الآخرين ضد أن ينقلب الإنسان إلى اكتئاب وغيرها ومن ذلك أن الإسلام أباحا ما يتعلق بالرياضة بالنسبة للموضوع الرياضة صحيح أن نستمتع فيها ونتابعها لكن في الفتر الأخيرة انقلبت خلاص صارت, صارت يعني لك حروب دامية حيانا تصير بين أطرف و بين دول حتى صارت بين دول أحسن. الآن وصلت دين دول مقاطعات بينهم بسبب رياضة مباراة تكروب قبل بس أحسن تحب سفراء ومدري إيش وتكثير سفرات أحيانا تكثير سيارات الناس اللي, اللي يعني يتعلق بهم هل تدخل في الحرام يعني. الآن هو هذا هذه القضية يعني نحن نريد الآن أن نذكر ضوابط معينة كيف تستطيع أننا نمارس الرياضة مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعي يعني كيف أستطيع أني أمزح واضحك أنبسط ما مع احتفاظي بالروابط الشرعية وترى يا جماعة أيضا كل شيء من هذه الأشياء له حكم شرعي يعني مثلا الرياضة ما هي فوائدها ما هي أحكامها الشرعية هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الرياضة وذكر لها احكام شرعية تتعلق بها هذا كله موجود بين يديي الآن بتتكلم عن رياضة كرة القدم رياضة كرة الطائرة المصارعة الملاكمة السبقة. ايش حكم الملاكمة ايش حكم مسابقات ايش حكم اخذ الجوائز على السباق إيه. إيه. انواع السباق بعضها جوز ايش حكم الريهان على السباق هذا كل حقيقة يحتاجه لك, لك لكن وقت حلقتنا انتهى وبقي معنا ايضا المقطع إيه. الذي نعطيه كل حلقة لذلك اشار الله سيكون عند الحلقة ثانية عن ريالة ايوالا حب الكرام كما جرت عادتنا في نهاية في كل حلقة هذا مقطع يتعلق يعني بموضوع انحام اخترناه لكم ايضا مما هو منتشر بين الشباب في Uh the waya al-internet wa al There comes a time in some careers where you just think that's it. For Louis Quadrado or El Kaliman to his friends, that moment was this. A sap of potatoes by the thousand-pound animal, he's incredibly lucky to survive. <laughs> Flying in hospital after his ordeal, very much injured, but still alive. <laughs> طبعا ايها الذي هذه من انواع الرياضات يعني التي فيها الحرج الشرعي صراع السيران هذه وما فيها من يعني يا غالب يا مغلوب يا ميت يا يا يا مقذوب يا ذا مذبوح يا نوع الاذى الذي فيها الذي يجعل الشريعه تحرمها قتل الحيوان اول شيء اذاء هذا الحيوان ثم وقتله وتهييزه وايضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كون الإنسان يعمل رياضة معينة نقول تعالى إيش الفائدة الرياضة, الرياضة إما أنها تقوي الجسد إما أنها تقوي العقل إما أنها تبني عضلات هذه ماذا تقوي من جسدك ماذا تبني من عقلك أنت الآن تعرض نفسك يعني أحيانا رأينا بعض الصور لثيران ضرب ال ال الذي كان فوقه وأدخل قرنه من, من حلقه وأخرجه من فمه طيب لماذا تعرض نفسك لهذا الموقف اساسا أحسن. هذا من الرياضات التي فيها اولا اذا للحيوان وماذا يستفيد الناس بتعذيب هذا الحيوان الذي بين ايديهم وطعنه بهذه الرماح حتى يعني يسيل دمه ويتعذب بذلك وهم يضحكون ويصرخوا ماذا تستفيدون من من تعذيب هذا المخلوق يا اخي لم امراه حبست هره حتى ماتت عذبها الله تعالى في النار وادخلها النار والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجعل شيء من الدواب غرضا يعني واحد يريد أن الرمي ما يجوز أن تجعل حمامة تربط قدميها مثلا بحبل طوله متر والحمامة تفر يمين ويسار مربوطة وانت تبغى ترميها تتعلم الرمي ما يجوز إلا إذا كانت ميتها أصلا أو تضع شيء جامدا هذا نابد أن ننتبه إليه حتى يعني يعرف الإنسان رحمة الإسلام مثل هذا هذا يعني أحبنا أن نبهها عليه بإذن الله ولنا حلقة أخرى إن شاء الله تعالى سنفصل فيها الكلام حول الرياضة أار العدين ما يتعلق أيضا بعض الحكان البقية متعل طبي الرياضض ذلك الحينة الس وكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبك مساافون مساافون علىهدانا ساون مستمسكون بذدا